قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخطرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفز من استقعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم.